وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فُرَجًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَفَرُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ فَأَمِنَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ الْأَظْغَمَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُخْذَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِلَّهِ الْقُرْآنُ خُصَّ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُ رُسُلُهُ فِي الْجِيَلَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ ع وَإِذْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ إِنَّ بَعْضَهَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُسَابِقَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَن تَبِعَهُ فَلَمَّا بَاءَ بِهِ ضَاقَتْ صَاحِبُ جَنَاتِ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي أُرْسِلُ رَبِّي عَلَيَّ أَلَّا